مع تحيات المكتب التعاوني بمحافظة الطائف الدرة الثالثة هيّتها الأخوات المباركات وهي رسالة لكل مكلومة أو مظلومة أو حزينة أو مريضة إنها درة من الدرر فتاة في مقتبل عمرها تحفظ من كتاب الله ما من الله عليها بحفظه تحب القرآن تحب مجالس الخير قدر الله عز وجل عليها لابتناء يختبرها به في هذه الدنيا قدر الله عليها بمس من الجان أهو سحر أهو عين شيطانية أهو عشق وتعلق إنها لا تدري لكنه خبيث يؤديها لكنه خبيث يؤلمها يخيفها أصبحت تبكي تخاف تتألم جلست أمها بجوارها طوال الليل والنهار جيء لها بالرقاه الشرعيين ما اجدى ذلك شيء لان الله ما كتب لها ان تعافى اخذت امها تبكي عند راسها نظرت الى امها وقالت انا لا اخاف الموت فعل الله أن يرحمني احتسبت امرها عند الله ما ذهبت لساحر ولا الى مشعوذ ولا الى كاهن ولا الى عراه توكلت على الله وفوضت أمرها إلى الله وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب زاد عليها الخبيث حتى طرحها على فراشها وحتى دخلت في غيبوبة وأصابها بجلطة في الدماغ فأصبحت ميتة دماغية تقدم أحد الرقاه إليها وهي تحت الأجهزة ميتة دماغية بدأ يقرأ القرآن فتحت عينيها ثم أغمضت إنه الخبيث يلعب بها وهي صابرة محتسبة أيام وإذا بالخبر أن فلانه قد ماتت ماتت وهي صابرة أخذها أهلها حملوها رسلوها كفنوها صلوا عليها مع المسلمين ثم أنزلوها في قبرها وكان والدها ممن نزل في قبرها رجل عامي بسيط لا يعرف شيء ولما خرج إلى القبر ودفن ابنته خرج وهو يبكي ابتدره ابنه يصبره ويذكره بالله فإذا بالأب يسب ذلك الطبيب الذي عالج ابنته قال له والده لماذا قال هذا الطبيب ما يخاف الله ما يتقي الله قال الطبيب ترك الليات والحدائد في وجهها ما خرج الحدايت فإذا بالابن يستقلب هو الذي أشرف على خالقتي الثلاجة كما خرج الحدايت ما كان على وجهها شيء قال ماذا رأيت قال لما وضعتها وجيت ليكشف وجهك فإذا بالحديد في وجهها قال متأكد قال لا أنا رأيت ضوء ينعكس من وجهها أكيد الحديث على الوجه سبحان الله ضوء ينعكس من وجهها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب